السماء والأرض لا إله إلا هو فأنتم فكون وإي يكذب كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق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 119. ويهدي من يشاء 110. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 111. إن الله عليم بما يصنعون 112. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد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 قص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحار هذا عذب فرط سائر شرابه وهذا ملح أجاج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 114. وارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 115. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالكتاب المنير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 وَوَرَابِبُ سُودٍ وَمِنَ الْنَّاسِ وَالزَّوَابِبِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَفِيعٌ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 116. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 117. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 أو لم نعمدكم ما يتذكر فيهما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض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 وَكَانَ حَلِيمًا رَفُورًا وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَا يَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إلَّا نُفُورًا